بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليالي العشر وليالي العشر والشفع والوَطِر، والشفع والوَطِر، والليل إذا يسُو، والليل إذا يسُو، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ هل بذلك قسم الذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد إرم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي أم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا صَخْرَ الْوَدَ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ الذين ضاروا في البلاد فأكثروا فيها, فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما بتعاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم فلمن الإنسان إذا ما بتعاله ربه فأكرمه ما هم فيقول ربي أكرمًا، وأمّا إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا، وأم. عليه عزقه فيقول ربي آنا. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاج وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وحبون المال حبا جمى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا جاء ربك والملف صفا صفا ولارضك والملك صفا صفا وان دي ايوم اذ All دمت لحياتي، فيومئذ الله يعذب عذابه أحد، فيومئذ الله يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وساقه. وَرَدَّدَهُ فِي قَوْفَتَهُ أَحَدْ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ يَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ رَضِيًّا مَرْضِيًّا لا ربك راضية مرضية رجعي إلى ربك راضية مرضية, مرضية. فدخولي في عبادي ودخولي جنتي. فدخلي في عبادي ونخل من